Allah Allah Allah அ Allah அ Allah அ Allah Allah Allah Allah Allah அ Allah அ يا منزل القرآن يا خالق الاكوان القرآن زدني من الايمان الله ويا الله يا خالق الاكوان منزل القرآن زدني من الايمان الله ويا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اغفر لي يا ربي عصياني وذنبي اغفر لي يا ربي عصياني وذنبي <أ> الدمع في عيني فارحمني يا الله الدمع في عيني فارحمني يا الله اغفر لي يا ربي عصياني و ذنبي اغفر لي يا ربي عصياني و الدمع في عيني فارحمني يا الله الدمع في عيني فارحمني يا الله يا خالق الأكوال يمزي للقوال يا خالق الأكواặل اللهم يا الله يا خالق الاكوان يا مزين يا خالق الاكوان زدني من اليبا اللهم يا الله الدين ناداني للخير اوصاني الدين ناداني للخير اوصاني والذنب اضناني يا خالق الاكوان والذنب اضناني يا خالق الاكوان الدين ناداني للخير اوصاني الدين ناداني للخير اوصاني والذنب أظناني يا خالق الاكوان والذنب اضناني يا خالق الاكوان يا خالق الاكوان يا خالق الاكوان يا سامع النجوة يا كشيف البلوى يا سامع النجوة زدني من التقوى يا خالق الأكوى زدني من التقوى يا خالق الاكوان يا كاشف البلوى يا سامع النجوى يا كاشف يا سامع النجوى زدني من التقوى يا خالق الاكوان زدني من التقوى يا خالق الاكوان يا we be believer Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah